Hâdâ âvâdu kabîr-i malaviyyâh. الله Allahümme entesselâm, wa minke selâm, ve ilayke ya'udü selâm. Fahiyyina rabbena bisselâm, ve adighina dârek, dârek, dârek as-salâm, tebârekte rabbena bisselâm, ve ta'ala ikteneke alhamdu, yâd al-jelâli ve ikram Subhâneke ma'abedneke haqqa ibadetke ya'a ma'bud, Subhâneke ma'bud. الحمد لله على التوفيق واستغفر الله على التقصير أشهد أن لا إله إلا الله وأهتغوا لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله لا إله إلا الله له الملك ولا بالعمل يحيي ويميت وهو عيد لا يموت يلي الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله صاحب الوحدانية القديمية الأزلية الأبدية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نخلصين له الدين وله كي الكافعون الله بما لا مانع لما ولا موطي لما منعت ولا رأت لما قضيت ولا مبدل لما عكبت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي بدني بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على ما آتاني ربي الله ربي ولا وشك به شيئا الله عز وجل من خاف باحترم عز جالك وجلت هنك وتقست اسمك ولا اله غيرك اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريض إن ولي الله الذي نزل الكتاب أهو يتبلى الصالحين فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا هو الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا فردا صمدا مترا ربا لم يتغ صائبة ولا ولدا يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يختلف عليه اللغات أذقنا بردعفك وحلاوة معرفتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم الله وعن الله إله الله الرحمن الرحيم الله لا إله الله والعيد القيوم لا تأخذ عزمة ولا نوم له ما في السماوات وما في العرب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يهدفه عصب بما يقولون عن لا إكرار الدين قد تبين رشدي الملائكه من يطاوله يوم يوم الله فقد استمسك بالهوه تالف لا انفصام له والرب سني علي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى والذين كفروا وجهلوا طغوت يخرجونهم من النور الى ظلمات اولى كسع النار فيها خالدون لذلك ما في السماوات وما في الارض ما ينتدم في انفسكم تخافون يحاسبكم الله في يوم يشاء من يشاء والله على كل Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Aman Ressul bima zilayhim Rabbih ve Mueminun. Kullu naman billahi ve malaikethi ve aktabihi ve resulih. La nufarqu bina hadi m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 ربنا لا في زي بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جلال وكرام لا رب فيه من الله لا يكن كل يقول الذين يقولون ربنا إننا آمنا نار ففينا انت نوبنا يا رب يا الصابرين الصادق بل قال الذين المنفقين والمصرفين بالاصهام شهد الله أنه لا اله إلا هو الملائكة أول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فكيف إذا جمعنا يوم الله فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم قل اللهم مالك الملك الملك من تشار وتنزع الملك ممن تشاء تعيذ من تشاء وتذيل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير تعيذ الليل في النهار وتعيذ النهار في البيل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترجع من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. جعلت بماتي والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذبون والذي خلقكم من طين ثم قال الله جل وهجل مسل من عنده ثم أنتم تمتبون في السماوات وفي الأرض يعلم سعركم وجعركم ويعلم ما تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الأرسلين على صراط مستقيم فانزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر باؤهم فنغافلون حق القول على أكثرهم فهمنا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لذقها لفهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سبدا ومن خلفهم سبدا فهو شينا فسباهم عليهم أن دارتهم من أن توديون لا يؤمنون إنما تودي من يتبع ذكره خشوع الرحمن بالغيب فبشروا مغفرة ماجل كريم إننا نحيي ما ترى وما قدموه ثرُي فكل شيء أصينا في ما نبين وَهُضْرِي لَمَّ فَلَنَا سَعَبَ الْقَيَّةِ إِذَا جَاءَ الْرُسَلُونَ إِذَا عُسَلْنَا إِلَيْهِمَ الْثُنَيْنِ فَكَتَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُ إِلَّا إِلَيْكُ الْرُسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُم إِلَّا بَشَرُ بِثْنُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ إِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُ قالوا ربنا إعلمنا إليكم لمسلمنا وما رجنا إلى المبين والمبين قر ويناتغيرنا بكم لي لم تنتبه لنا منكم من لي مسناكم قالوا طائركم معكمين ذكرتم بل قوم سدفون و من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قبل المرسلين اتبعوا من لا يسلك ما وهم محتلون الذي فطرني ويلي أتخذ من دونه آلية إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة ولا ينقف إني في ضلال مفين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل دخل الجنة يا ليت قومي على أمور إما غفر لي ربه من المقرمين وما زلنا على قومه بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيعة واعدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزيون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما كل جمعوا من دينا محضرون وهيئة لهم لا رغم هيثة عينها منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيم وعناب وفجأنا فيها من العيون يأكلون من ثمنه وما عملت وإنته فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبيت العرض ومن أنفسهم ما لا يعلم وهيئة لهم الليل يستخمه النار فيذا مطنيون والشمس تجري إن استقرر لها لأنك تقديم العزيز العليم والقمر غطرنا منازل حتى عادك الورجوم الكديم والشمس إن أغيرها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن أعمل لها بمريتهم في الفلك المشحون وَخَلَقَ لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ إِنَّ شَأْنَهُمْ لَنَصْرِيخُ خَلْوًا مِن قَبْلُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا أُقِيلَ نَا مُتَقُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ نَعْلَمُكُمْ نُوحِي فَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ لَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قال الذين كفروا من الذين هامنون دعاء النبي شاء الله أن طعمه إن آت من إلا في ولاة مبين ليقولون متى هذا الموعد إنكم صادقين ما ينظرون إلا سياحة واعدة تأخذهم يخصمون ولا يدارون يرجعون في ذم لا جدافي إلا قالوا يا بنينا من بعتنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت الا سياحة واحدة فيدام جميع لدينا محظورون فليوم لا تغنم نفس شيئا ولا تجد من ما كنت تأمنه إن أصعب الجنة يوم في شوين فاكرون أما زواجهم في ظلال على رايك تكئون أن فيها فاكه ولما يدعون سلام قولا من ربي الرحيم لن تازر يوم أيها المجرمون ألم أعادكم يا بني آدما لا تعود الشيطان إنه لكم عدوه النبي ونعبدوني هذا صراط مستقيم فلقد أولم لكم جبلا كثيرا فلتكون تعقيم هذه جن التي كن تتوعدون صومها اليوم بما كن تكفرون اليوم نختم ولا فرائهم وتكلن هذيهم تشد أرجلهم ما كانوا يكسبون وَلَوْنَا شَاهٌ ضَمَّ سَنَاءَ عَيْبٍ فَالسَّبَابُ السَّبَاطُ فَأَنَا يُسْقُونَ على شَاهٌ مَسَخْنَامٌ عَلَى مَكَانَةٍ فَمَسَّ أَضَعَ مُضْوِيٌّ وَلَا يَرْجِعُونَ فَمَنْ يُعْمِرُهُنَّ يَسْوُفُ فلا يَعْقِلُونَ وَمَا لَنَا وَشَرِبُوا مَاءً بَغِيلًا مَّنْ هُوَ إِلَّا يَذْكُرُونَ الْقُرْآنَ مُبِينًا يُنَكِّرُونَ كَانَ حَيًّا وَيَحْقُّ الْقَوْلُ وَلَكِن فِي غَفْلَةٍ أَلَمْ يَرَوْا أَن خَلَقَ اللَّهُ مِن مَّاءٍ نُّطْفَةً فَعَلَمَهَا نَعَمْلُ فَجَلَّنَهَا مَالِكُونَ بَذَلَّنَاهَا أُنثَىٰ مِن رَّكْبٍ وَمِنْهَا ولم فيها مَنَافِعَ وَمَشَارِبَ فَلَا يَشْكُرُونَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لا يستطيعنا نصرعه أم لا وجود محرر فلا يأثن منك قولهنا نعلم ما يسيرنا ما يعلمون أفلمر الإنساننا خلقناه من نظفة فإذاه أخصي من مبين وضرب لنا مثلا ونسير خلقه قال من يحيي للغام وهي رمين قل يحيي الذي أنشأه ولمره فهو بكل خلق الَّذِي الذي لَكُم لكم الأخ والنارا فَإِذَا انتم منقين ولكن الذي غلظت ما وراء القادر على يخلق الاسلام بلابه بخلقنا وعلين انما موره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده يده ويكون كل شيء على ولا إله آخر لا إله إلا هو كل شيء نارك إلى وجهه له الحكم إليه ترجعون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم مانصرون بين جلدنا لهم الغالبون فتبلع عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل صارت فسأصبر المذابين وَتَوَلَّ عَنْهُمُ التَّاحِينَ وَمَا صِرْفَ يَمْسُغُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ مِنْ لَذَّةِ مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمِنَ الَّذِينَ شَيْطَانٌ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا ينسى أَصْحَابُ النار وَأَصْحَابُ الجنه اصحاب الجنه الذين هم الفائزون نزلنا هذا القران على جبل اللغيت خاشعا ومتسبعا من, من خشيه الله تلك انزال المعالم للناس لعلهم Vallahi illa illa ilahu ve al-maleketu va ulul al-muqayyimu tesla illa illa ve al-aziz al-akim. Vallahi illa illa ilahu aalim ve al ve al-rahman ve al-rahim. illa illa ilahu al-malik al-kutubu salamu سبحان الله عما عم نشكو والله الخالق البارئ المصور لَهُ الاسماء يحل حسنا سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باني قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قِطْرًا فَمَن يَكُنْ الَّذِي يَكْثُرُونَ يَدْعُونَ كَمِثَالِ إِنَّمَا سَمِعُوا تَكْرًا وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ من يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يشاء الله رب العالمين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 وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَن أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا أُنْيَانِهِمَالَهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ فَأَنْ ذَعْتُ كُلْنَا لا تَلَضَّا لَا يَصْلَى إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَتَبَى وَتَغْلَّا وَسَيْجَنَّهُ الْأَتْقَلَّ فِي يُعْتِيه مَعَلَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِعْهَدٍ أَنْهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُجُزَى إِلَّا اِبْتِغَى رَبِّهِ الْلَعَلَى وَأَنْ بسم الله الرحمن الرحيم والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى فلسن فيوضنك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهبى ووجدك طالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما مما بنعمتك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك بكرك يسرا ان مع العسر يسر ان مع العسر يسر فاذا فرغت فانصب ولا ربك فانغظ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون ودور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا واسفل السافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أدهم غير ممنون فما يكذبك بعد الدين فليس الله يقل حاكمين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من هذا الكتاب من منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مظهرا فيها كتابا قيمة وما تفرق الذين يؤتروا كتاب الله من بعد ما جاءتوا البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين من الدين حلفاء الصلاة ويؤتروا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من المقتتاليين والمشركين فينا رجعن ما خالدين فيها أولئك عُشرون البليه إن الذين من واعد الصالحات أولئك رُحيل البليه جزأهم عند ربهم جنات عدن تجرين تحتها ألهار خالدين فيها بدام راضي الله عنهم مرهم عن ذلك لمن خشية ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زرزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ إذن تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يوم إذن يصر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا من فقاه درت شريرة. الله الرحمن الرحيم. إنا فصني إن أعطيناك الكوثر فصلّي لربك من حار. إن شانحك هو الأبدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم من يدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا فسبح بحمد ربك استغفر إنه كان توابا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا به لهب و ماون و عمل هو مكسل سيصل لا نار دهب و امراته و اماله الغضب في حب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم لم يولد و لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الندى وقب من شر أثاث المقال ومن شر حاسب إلى حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى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 صراط الذين أنعمت عليهم وللمغضوب عليهم ولالضالين